فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعذرو لَنُؤمنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّتْنَا بَأَنَّ اللَّهَ قُمْ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَأْخُذُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ رَدّ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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما أوعهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنكم. فَإِن تَرْضَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كفر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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوج العظيم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 مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ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 تواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ تخذو مسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً.